اللهم تعالى ونستعينه ونستوكل ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا فقلوا الله حق خادم ولا تموتنا الا وانتم مسلمون يا ايها الناس فقلوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَتَّ مِنْهُم رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَالشَّتَّى وَوَسَّقَ اللَّهُ الَّذِينَ تَسَاءَلُونَ بِالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَحِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُفَعِ اللَّهَ وَرَسُلَهُ فَقَدْ فَازَ فَلْجًا عَظِيمًا وَبَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة من ولالة وكل ظلالة من ناري وبالي وظارقة الاسلام ان نفرا كثيرين من اخوانكم قد اعتقدوا اني فافرت وما فافرت بعض وانما هذا قد شاع من اني فافرت واني براس منه ان شاء الله تعالى يكون ولهذا يتأجل درسنا شهرا كاملا من اول من ذي الحجه الى نهايه العام ليعود ان شاء الله تعالى في شهر الله المحرم مع اول من ذي الحجه باذن الله و هذه ليست اجازه وانما فهذه ضرورة وحاجة وبعد اقول اخوة الاسلام احبها حقا فمن هي التي يحبها انها بلدي واقول بان يحبها ليس كما يحبها الناس فلكد واحد طريقته في الحب يعبر عن حبه بطريقته الخاصة وقال يسأل بعضكم ولماذا تحبها لست أحبها كما يحبها الناس حب الوطن إنما أحبها بحب الله الله تعالى أحب المفرع وذكرها في شتابي الكريم غير مرة سنة. فإنه تعالى خصها دون البلدان والبلاد حتى أنه ذكراها في آية ما تأملها المصريون تقول ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه واغمان هذه هي المصر مصر هي مصعم الجميع سلة الغلال كما يدعونها الرومان ونحتلوها يوما من الزهر إلا طلبا لخيراتها ولكنها صعفت على المشتل أبدا ينظر إلى دلزال أخرى اختلطت بالمشتل حتى أصبحت لغة مشتل لغة لها أما بلادنا فعجيبا لو زلت المشتل يريدها على لغة أو يوما من الزهر فأبدا فصعف عليها كما في الطريفة التي يرونها يلاها شيء من الحق أنجلة المهتم المنصر يعلم الناس أصول التنصير ففي آخر الكلمة إذا بأحد الحضور يكون صلوا على النبي أخرم فضاع الكلمات الأول تحت أخذان دعم وحبها لأنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي تقول استوسي بأهل مصر خير فإن لكم فيها دمّة ورحمة ولكن الذي يعلم أننا لا نحبها كما يحب كل بلده بل منا من يبغضها وليعويل عنها وما علمت يوم من, من الدهر سوريا لعن سوريا او سعوديا غضب على السعودية او مغرديا قال بئت البلد انت او بئت البلد عندي الا انت ايها المصري ابدا تلعب بلدك وابدا تجلدها بشوت دارك حتى تلقفها من هلسلتنا اخوام فصاروا العنونها ونحن مؤمن او يلعنونها ونحن مؤمن وعلاء لعنهم ودعائهم ومنكم للسافرة خارج هذه الزنات تسمع ورأى ومن سمع ورأى او من رأى ليس كمن سمع ومن سمع ليس كمن غاضى نعم وجدت هذا ولعل هذا في سفرة العمرة الاخيرة هذا رجل يقول كل مشكلة في الحرم كباب المصريين مليء الحرم اذ والله هذا خير ممن ملأ الحرم فالذي ملأ الحرم لله ذكرا وعبادة وصلاة وطوافا والذي يملا يمنع الحرم يملاه سجورا وخمرا وبناء وعهرا وفسادا فاينا خير اي الفريقين خير لي مقام اي الفريقين خير فلماذا نلعنها اخوة الاسلام ونغضب عليها كل هذا الغضب والوفاء دين نعم الوفاء دين فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب شربة ماء من يد امرأة كافرة فادى ان يغار على حوله مع انه ارسل يوما من الظهر بماذا بإعلاء كلمة الله في الارض جميعها ولكن قال إلا هذا يجب المرأة وإلا قلبه. لماذا؟ لأنه يوم من الظهر شرب هذا شرب مائها شربا مائها فأمننا ونحن الذين نعيش في خيراتها أبدا وتلك بلد عجيبا وأنا أقرأ وأسمع أن ذي الزانا لأزمة اقتصاديا كفر وهذه البلد ما تمكتوا ابدا وما تهجمها الازمات الاختصادية مهما كانت عائمة نعم احبه اخوة الاسماء حبها لانها بلد العلم فضن دخل قليل ومن قبل الميت بن سعر عبد الله بن واحد ومن بعدهم الحافظ بن الحجر العسقلاني الى اخر هذه السلطلة المباركة من أعمة العلم ورجال فيه ورد السريون أحبها أحبها إخوة الإسلام لأنها البلد المغفور في فتاة ربي خرامة وشرحة ما لم تذكر بلدان كثيرة فتعال منها أحبها إخوة الإسلام أحب الله أحب نبيه صلى الله عليه وسلم ولكن. كيف يحبها، لماذا اختزلنا الحب في مباراة كرة؟ هذا هو الحب مباراة كرة، واعلامه مصر ترفرف على البيوت وصيحات وطرخات في الطرخات فهذه دعوة حب لست حبها هذا الحب المزعج ولست تحبها هذا الحب الكاذب الذي هو حب يز انما صدقه النبي يحبها وذلك الرجل الذي سهر ليله في المستشفى يقوم على صحتي وانا عافيه اهله هو ذلك المريح ذلك العامل الذي يقف وراء مكانتي او العامل الذي يسال خذال الذي يقف امام النار ويخرج بهذه البلد رئيسة قد يتأخذه هذا هو المسري حقا حبها والمسري حقا وذلك الرجل ليس ذلك الرجل الذي يأكل خيراتها أكثر مما يطيها فهم كثيرون لكن بحب البلد أولا صريح فما هذه علامة الحب؟ علامة الحب ما هي أعطني علامة فإن علامة الحب عنده ليس إلا هذه الكلمة والكلمة دعوة والدعوة لا تثفت إلا بذليل إنما من يقوم على أمنها من يقوم على رخائها ويسعى إلى رخائها هذا هو الذي يحبها حبا صامتا ولكنه يحب حبا فائلا ويحبها حبا حق يخي تعالوا من أن يحبها كما يحبها هؤلاء الذي يرفع ورقة من شارع ما هذا يحبها لأنه يريد مظافتها ويريد مظهرها الجميل الذي يعني أن يلخي ورقة في الطريق هذا يحبها لأنه لا يذنس شوارعها ولا يضرعها انما الذي يكتب مقاله يشير اليها وينتخذها شدا نحض ما يجبه ابدا ابدا بل هو خائن نعم خائن بهذه انتبه لا ينبغي ان نقصد الى الشب في مبارات الخرم وفعيدا عن القرى لست معنى هذا ان يتمنى نظيم ولا النصر هذا شيء لا يعنيني ولا افهم فيه كثيرا ولا افهم فيه كثيرا هذا لا يحلل انما وحبها ذلك البلد. بلد مني الذي لا من ماء وبلد الشمس الصاطعة التي تدفع اجدانك وتنور طريقك دعاء ذلك البلد لأن أهلها هم معدم رجالي ولذلك قديماً لذكر الشهامة فالشهامة لا مرابطة لها إلا ماذا إلا المترج ولكن ما بالنا لا نجبع هذا الشر فالجبع ثلاثة وانها لا كما نرى أخواماً يركمونها الليل والنهار الله يجب رضى احد من حرم يقول تزوج خالق قال نعم مصرية قال اصلها طيب قال اش بكون اصل فرعون هكذا فرعون ولماذا لا تقول جدتها هاتف قال اصل هذا المصرية فقلت له يا اخي من اي بلد امين والحمد لله انه هو اني انا انت تتوب اللي ضربت بي النبي لم يضي من النابي وما النبي كما ضربت مؤلم وما مر عليه يوم اشد من اليوم الذي دخل فيه بلادكم واردكم السيد عائشة تتأله فقال لها صلى الله عليه وسلم نخريت من قومك ما با بالقي لكن إلا هذا اليوم، يوم أنا عرفت نفسي على وضعي الذي نبذ كنان، يقصد بماذا؟ يقصد الطائف، وبلل اليوم الذي قال الله له سيدنا شيت لا عليهم الأحشاءين، لكن لما دعا أخاً نعم ليس لك من الأمن شيء لكن دون الطائف. لو شئت يا محمد لأطبقت عليهم الأخشبين فلماذا هذه المعايا لماذا هذه المعايا ولماذا يمسر الرجل إلى مثل هذا وهو يتبرع منه نحن أبناء الصحابة الذين دخلوا مصر وأمنا الكبرى هي هاجب زيز إبراهيم وعمامنا هم الليس بن من آل المنصر والذي كان يقول فيه الشافعية أفقه من مالك صحيح ماذا؟ وابن هو خالنا وابن حجر العثقلانين المنصرين الإمام الشارح البخاري الذي وثى بذين أمة كاملة ابن خالدون يقول ثماث أشياك يقولون شرح البخاري زين على الأمة فخيل له آه لو أدركت جمع الحافظ وقد علمت أن الزين قديث قد استوفاه الحافظ عن الأمة بشرحه فتح الباري ذلك الكتاب العجوزة العلمي. نعم العجوزة العلمية وهذه كلها نعرى فلماذا نحبها ونتكلم بها؟ دعونا نحبها فلا نلعنها يوما من الظهر ولا نغضب عليها وهذه حقيقة الحب فالحب لا يجيز بالذب ولا ينقص بالجفاء. فاذا احبثت ان كانا تغضب عليك يوما من الظهر تقول انا اغضب ها هذه هاذي سلوكية المشاعر تحبها وتحبك الظهرة كلها فين سأت اليها يوما وما تقصد قالت ما رأيت من تخيارك ما رأيت من تخيارك نعود الى ابي بكر الصديق مع الدرس السابع عشر من دروسنا في شيرة ابي بكر الصديق رضي الله عنه الله ونقرأ في شيرة ابي بكر فاسألكم الله ست شريف التاريخ عن رجل كابتك اتنجوا لي نظيرا او شبيها لأبيك هل تجدون اتنجوا لي رجلا كابي بكر رضي الله عنه في تاريخ البشرية فيها. ودعوا الأنبياء جاندا لأن الأنبياء خارج دور المقارنة وفوق المقارنة بل من الصحابة المنكولة فيه لو كان في ذنب إفرائيل كما نبي جانب تجل لي رجلا كأبي بكر رضي الله تاريخ هذه الأرض رجل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليجن إيمانه بإيمان إمّا لرجح إيمانه على إيمان إمّا رجل يساوي إمّا كمّا قل يا الله أنه أرضاه وحسبك ان يذكر في كتاب ربه وما يذكر في احد في كتاب ربه والله يذكر عنه ان يقول ما له ماله يتفكر حقيدة عجيبة حقيدة كلها توقف توقف لا يذكر شيئا يترك ماله كله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أبقيت لأهنك هذا زقف أيضا يؤمن يؤمن عرضك وكفالتك وكفى بالمرء المضيع من يقول فأترقت لهم الله هذا ما أبقيت لأهنك رضي الله عنه أعضار عجيبة في الإنتاج عجيبة في رقة القلب ومن اذا يملك دمعه والناس لا يسمعون والنسل وراجعناه مر عمر ليسمع الناس كراءة الامامه فيقول ان سنق واحد يسر الله ورسوله ان لا بضع على ذكر احدا ولو كان عمر ولو كان عمر وهو منها كان يوجب لكم على هذا السؤال الذي أذكروه في هذه الرواية، وقال لهم يا من الله ورسوله الا عبدك ما يتقدم أحد على عبدك. ربي الله حبي. ما يتقدم أحد، حتى في الصلام ما يتقدم. لما تقدم عمر يغضب النبي صلى الله عليه وسلم على المسوى غضبة نبوية شرعية فيقول ان تلطوا حدوه ما أبا بكر فنسمد الله يأبى الله ورسوله إيا أبا بكر من تقدم على أبا بكر من ويل الشيعة ما يفهمون ابو بكر السابع عشر مع حروب ردة ومال عند زكاة وذكرنا في دروسنا السابقة سببين اثنين لهذه الحر اما الاول فالعصبية القبلية الممتوطة التي قانونها كذاب رضيعة خير من صابق مدر العصبية القبرية تنقلب الأوضاع فيقول الصادق خيارا من من فيقول الكذاب خيارا من الصادق أو الكازم خيارا من الصادق وهذا رحم القبيلة وهو رحم عفل مثل يدفع بهذه العصبية المنقوطة التي قد قسمت الأمة ومزقتها يوما من الضارق لا لأبي بكر لأنه ليس من قبلدة ولا من عصب فرفضوه رفضوه وما رفضوا أبا بكر وإلا ما رفضوا شرعه السبب الثاني فالفتنة الفتنة الكبرى وهي فتنة المال وهي الزئر بغطائها التي يفقت فيها كثيرون في تاريخهم من الله من الناس يتساقطون عن ايماننا وعن شمائينا في هذه الزئر الاعتباء فتنة المال وحلم السراء الحريع ولو بكل الاساليب سليب بشعة الاساليب البشئة التي في تبيلها يمكن ان يترخف الناس في كل شيء والمال عندهم يضيح لهم كل شيء حتى المحارم حتى المحارم والاعراض فهي ثمن نسلمنا الى المسال ونحن اليوم مع السبب الثالث وهو اشنع واخضر وكأن الاسباب تترقى بنا وأما الأخضر فهو فتنة المرأة أول المرأة دور في فتنة الرجلة هذه ومنع الزكاة نعم بل وفي كل مصيبة تتخش عن المرأة في كل مصيبة تتخش عن المرأة فهي الفتنة او قط الذي تصنع الفتنة ومع كل الفتن سواء كان فتنة مال أو فتنة ولد إلا وهي إنسان إلا وهي إنسان صنعته المرض هذه الحقيقة ولذا قال تعالى زينا للناس حب الشهوات من النساء وللقناضير من مخنظره من الذاد والسبه والخيل المسلمه والأنعام والحرف راعيت كيف قال جون لما لي ما اده الشهوات منا ام الجاء ثم أخر سائر الذكر ولكي لا اسبق الأحداث أعود بكم من الوراء فاين المرأة في خدمه المردى ومن يردى المرأة تترد ومنع الزكاء امرأة ثانية اما الاولى فهي هر بنت يامن اليهودي هر بنت يامن اليهودي التي اول ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم خرجت من جهرها فاعلنت مجاهرة فيها بالزنى في ودعت اخواتها من اليهوديات حتى توجع الوجو اليمني مما وجد من البغاء ينتشر في شوارع اليمن وفي اركان الدولة الإسلامية. وغره هذه كانت مثلا مضروبا وقال اجنى من غره كأنه لا أحد أزنى من هذه المرأة أزنى من هذا والتي كانت سبيح عرضاء لكل أحد ولأول طبعا من قديم جدا وللمرأة دور خبيب عندهم في الإغواب وفي الإضمان وما قصة سالوني منا ببعيد وسيأتي حضروها بعد عديد حتى توجع رجل اليمني فأرسل إلى أبي يقول أملغ أبي بكر إذا ما جيته أن البغايا غمّا أي مران أظهرنا من موت النبي شماتة وعصدنا أيديهن بالعلام يعني وضعنا في الخبار تضيّنها مجبنة اظهرنا من موت النبي شماتة وخضبنا ايدي يهنا بالعمالي فخطع وجيكك فحللنا بصارم كالبرق او من نزوم رمان قبل اذا ذكر اذا ما جئته ان البغايا لنا اي مرام اظهرنا من موت النبي شماتة وَقَضَضْنَا عِبْدَيَّ ذُنَّدُهُمْ لَأَنِّيْ تَقْعَهُ بِهِ كَأَنَّهُ ذُنَّةً كَالْبَرْقِ أَوْ مَضَى مِنْ مَدْرِي رَمَانِ هُنا أَقُولُ إِنَّ إِمْرَأَةً وَاحِدَةً بَلِهَا بَعْنَاءٌ وَعَشْرٌ مِنَ الْبِجَالِ وَرَأَى هَذَا كُلُّهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الزانية والزانية وإنما في السرخ قال والسارخ والسارخ أخفر المرأة وقدم رجل إلا في الزنة تتقدم المرأة مع أن غجل يقدم أبدا الذكر لا يذكر قوم من قوم ثم قال ولا نساء إلا في الزنة إلا في الزنة قدم المرأة السزاع وقد اظهرنا شماسة لان الذنى فجور فجور وهذا الفجور يرمع القفة ولم تكن هذه حركة عادية من بعض في اليمن وانما صارت سمها الى بعض القبائل المجاورة واما المرأة الثانية في الاحداث فتجاح وما تجاح امرأة ارتدت بل ودعت النبوة واجتمع حولها مجموعات من الأوباش والذين الذين يعتقدون نبوة رأس وسيأتي حديث مفصل عن سجاح هادث والله تعالى قال في شكابه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي كيف تكون المرأة نبيا ورسولا وهذا والله العجيب أمر العرب لكذا العرب أم النخوة بل العرب أهل الشهامة وهجولة يقدمون عليهم امرأة امرأة تتقدم عليهم طاضيحة وحملت جيشها ومشت إلى مالك ابن الويرة وزعر وهذه مصوبة من مصائب مالك التي لأجلها كان أهالكا فوضعها مالك ثم وجهها إلى حرب بعض البنات تذهبها وبعد ذلك طلب ابنها الزهاد إلى المسيمة حتى تمت المواجعة وتدوجها المسيمة في الزواج هو اتحوك عالم، اتحوك يمكن ان تحكى في المجالس بالتنظرية وقال لها شعرا قبيحا جدا لا يمسك به الا فاسق فاجئ من هذا الشعر او من هذا الغزل الصريح الفاضح وفيه كلامه يعني يسوء الانسان ان يسمعه او ان يقاربه ثم تزوجها ولم ينهره لها قومها ما ينبغي او امسك تتزوج بغير مهر فارصل الى مسي لما تطالبه المهر بعد ان اقام عندها ثلاثة ايام اذا المسألة لا مهر ولا نبوة ولا رب ولا شيء ده عبارة عنه. عن ايه عن فجور مغلف الراحة تلو عن غطاء منه شرعي في الشيعة متعة وما المتعة الا الزنا نكي يسميها متعة عشان يبلغها غطائه غطاء جطاع شرعي غطاء شرعي غطاء شرعي واكد الناس يستلمون الشرع ويجعلون منه مصير انك عبد الشيطان ولا شيطان ولا حاجة مجموعات من الشباب والشباب والفاجرات والفساق يلتقين في حقيقة الامر على زنى وفجور متذلك رأينا في التاريخ صلاح بريقع مجباع النبوة ابن اسكندرية نجمع حولهم مجموعات من النساء والرجال في حفلات جنت جماعين قولك ما بيه الاسكندرية المنظر ما بيه ايه فهي المسألة ليست نبوة ولا شيء انما الجنت والذي يحرث العقائجين انما هي الشهوة الشهوة التي تطلس على عقل الانسان وتعليه فقد دعت النبوة وسلم قومة فارسلت لمسيرم النبي جيل ما فارسلت الناس ان المسيرم وضع لهم ثلاثين هما العشاء والفجر مما اوجب علي محمد وهذا هو مهر مسيرم لمن يسجح المعرن هو نزل للمؤمنين به عن صلاتين اشاء والفجر من النور والعصر المغرفة وهذا مهر سجح العجيب ان العرب الظل يصدقون يصدقون هذه المرة الثانية في الاحداث هنا نبدلنا من وقت تقول مع هذه بشتنا العالمين التي هي أخر الفتنة السابقة ألا وهي فتنة المال وكذلك فتنة النساء ولكن فتنة النساء هي الأخضر بقوله ما تركت فتنة على أمتي هي أضر من فتنة النساء نعم الأخضر لأن هذه الفتنة كم فقطت بها أمم أمم وشعور كما قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت إنساء وما بني إسرائيل مثل مضروف في كل شيء كف الشرك الضلال البعيد الغواية الضلال الإنشراف بني إسرائيين هؤلاء الأمة الملعونة التي غضب الله عليها ما هي في حقيقة الأمر إلا امرأة امرأة دخليش امرأة امراض غير نعم اليس في تاريخ بني اسرائيل ام لهم قدموا رقبة يحيا النبي عليه السلام سملا لرقص رقصتها سالوني وهي رقصتها العالية الاخيرة التي تتحلل فيها من لباسها مع كل حركة من حركات الرأس وطلبة السمن ولا السمن الا رأس نبيشي في هي الفتنة الابرس والاخطى ام الفتن ذهن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والخناطير المتنطرة من الذال والفتن والخير المسومة والانعال والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن اتأمنه تأمل الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن تأمل أن أقدم فتنة النساء على سائر الفتن حب الشاوات من النساء ثم بعد ذلك البليل قنطير المقنطرة إلى آخرين لماذا؟ لأن فتنة النساء هي الأخطر هي الأضار الناس يصمدون أمام فتنة المال ولكن ما يكاد يطمد امام فتنة النساء احنا الا من راح من ضعه ولذا قدمه فقال زينا من الناس شب ولا شك ان التركيب ينبجي مراعاته لان التركيب له معنى ما معنى ليقول من النساء الزمين القناطوري بل ابدا من معنى وهذا المعنى يفسره لنا الحديث ما طرحه ختنة بعده أضر على أمة النمسة وأما الثانية عندما يقول من النساء والبنيل أن ختمة النساء هي التي تصنع سائر الكثير ختمة الرجل في المال تصنعها امرأة ختمة الرجل في الولاد تصنعها امرأة الرجل في كم من امراه سبب لخطيعة راح رجل واهله وكم من امراه كان سببا لقتل رجل ولده والسلطان الرحمان كان مثلا مضربا من زواج من الروسنامه الروسيه التي فتل بها وهام بها في يوما من الظهر وعلا به يقتل ولده بدعوى ان ولده ماذا يرثب لامر الشاه وقتل ولده من راءه بالحق يورث ولد حسان ماذا حسان حسده الحب شد. ان راى رجلا في ولده فلبت الكذب نعم هي الجنة الاخره التي تسمع سائر الفكر والدميم والخرافون ثالثا عندما يقول الله تبيننا للناس حب الشهوات إذا هي في أصلها ليست فيها إنما تكون فجنة عند الاجتهاء واليهن وبطلب إذا قال حب ماذا الشهوات نحن الذين نضع منها فيها وستتأتيج حقيقة المرأة في المطلب القادم وسوف تفاجأ بحقائق غريبة جدا خاصة فيما تعلق بجمالها وهل كل امرأة جميلة كما يقول الناس ام كل امرأة خبيحة كما يؤمن آخرون ولا يقال الدنينا يعني من شبنة الفتنة ما تجعل القبيحة ماذا جميلا لأن الدين لا تكون شر ماذا إلا لقبيح يريد النجد كاني مزدينة في اللغة العربية فيها مبادة ان كاني مزدينة ان هذا الشيء ليس على عقل وشعلا كم من الرجل يفتن بمرأة هذه المرأة يقول نعزة جدي أشد من أجمال ضينا <تصفيق> للناس حب الشهوات نحن الذين نصنعوا على الحقيقة والشهوة والشهاء والخلق جميل لله حب الشهوات من النساء كلت من النساء في معنى يعني الأول من النساء لأن أكدنا لا تنتهي عند مرهة واحدة لا تنتهي ذلك جاء بالجمع واسم الجن اصر هذه الفتنة على امرأة واحدة انما الفتنة قد تكون في امرأة واخرى واخرى دم تبلغ حتى الزوج التي معك في البيت اذا هي فتنه لا تنتهي عند عتبات الزواج ابدا بل قال ان من ازياء الفتنه واولى بكم عذوه الله تكون عنوالي نعم ولا يخف بذلك الزوجة التي تذهب بك الى ساحة الخضاء ستسرع عليك عند وقاضي افتراع من ضربك اياها من كذا, من كذا. لا, لا لا لا لما قد تكون معك النبي في مدين تحبها قد تكون هي العدل لكن اكثر الناس لا يعلم وهذا من خطورة هذا الفترة. لأنها سكت ولكن كتت بأسلوب مخدر عجيب تجد الرجل ينفاق وراءها كل النسياء يبطع رحمه لأجله والمبررات عنده لا تنتهي وزوج أبدا على حابق وما يدهي أنها العدو لطبيق أفدا أبدا لا يدري انها العدو لا الصديق اذا قد تكون انتكتنا في الزوجة الشرعية ذاتها وكان من امرأة فرقت بين الاخي واخيه وهم ابناء راحيم واحدة تقسم نقمة العيش بارا وزمنا فجاءت المرأة لتقفع هذا الرحيم المجشد بحيث انك تفير حينا في جلازة الرجل فتسأل عن اخيه لك الاول اوصى ان لا يصير هذا في جنازتي والثاني حرم على نفسي ان يمشي وراه ابد يعني حتى في يوم الجنازة لا تعود الاخوة حتى في يوم القبر وان يدع وقد عشت هذا ورأيته وان افضل جنازات فسألت عن اقوام فقالهم في القطيع وتسأل عن سبب القطيع فاتش ايضا للناس حب الشهوات من النساء شوف ايضا لانها فتنة لا تنتهي هند امرأة واحد رجل يتقلب في هذه الفتنة افد او لان هذه الفتنة متعلقة بجنس النساء لا بشخص واحد منهم وما الخارج وما ممكن لو شخص واحد ايضا عنده غزة. هذه الواحدة قد تكون جميلة على الحقيقة بصف قد رأي بيهنا كذلك لكن الناعة متعلقة به هنا نسا هنا لابدت انتبقي اشكال قبل ان نقرك هذا الى الا غيرها هنا قال ما تركه ابن اضاره على امتي المنية وفي درجنا السابق قال ابنة امتي ماذا؟ المال هذا من التعارض كلام النبي لا يسحى إن هو إلا وحي يوحى ولكن أقول هي فتنة النساء أضر باعتبار الشبزة والحزوة وفتنة المال هي فتنة الأمة باعتبار الكفر فلا أستعون أستعون في فتنة ماذا؟ المال ولكن فتنة النساء هي ماذا؟ هي الأشب نعم هي لشبه في عقل فتنها لانها تغلب كل رجل رجل ما رأيت من اقصات عقل وزين اذهب لنب الرجل الحازم يحباكم يشوف فتن ما منها احنا حتى الرجل الحازم عاقبها حتى قالت المره العربية القديمة اغلبها يا الناس يا رجل. هذا الرجل الذي يجلب الناس جميعا هزيمته المنكرة بيد من؟ بيد امرأة حتى قال امبراطور روما يوم من يوم ولديه قال أنت أكثر رجل في العالم يا ولد قال وكيف يا أبي قال لأني أحكم العالم وأمك تحكم وأنت تحكم امك. ترك بهذا اكبر رجل في ماذا العالم لما يقول ما رأيت من عقل ودين ادبوا لب رجل حازم يهدفن حتى الرجل الحاجم. لا يتبج من هذا الفتن وتغلبه عليها ولذا قال ما رأيت وضيون الاذهب للدواجون وفعض ملتقن عندما يقول الله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم الزوجة التي من المسطرب لا هي وعاء الولاء ولا يقول إنسان ولاء لك من من دوجت. هي وهي خزانة وهي وكان القديم يقول مرء على دين زوجها لكن عجبا فحول هذه المرأة التي هي بعين جلاء الى العبد المدين قد احمله على خط راحم على خط ولدي وهي جنس التي ما يفقد عن معها حتى وتشتبذ الفجنة وتستبد حتى تصبح عبودية تعسى عبد المرأة حب. عبودية ايو الناس عبد عبودية تصمع شركا وكسرنا بالفجنة كما في قصة المؤذن صاحب المنارة الذي ذكر الامام ابن القيم خضره رقي المنارة فرأى امرأة نظرة واحدة ونزل فقال اتزوجك قال انا انت المسلم وأنا نصانية وأبي يأبى يأبى علي هذا النكاح قال اتنصر وتنصر المسكين وكفر عليك تابع العبودية ولكن ان تراه ضفر من كفر هتجد. بل انه يوما من الدار لما رقيها دارها في يوم زفافها وفي يوم الحصول على المكافأة والغنيمة سقط من فوق سبش الدار سماء قلب على وجه الدنيا للدنيا ومن الناس من يعبد الله على حضر وهذه القصرة كان فيها موعظة كي تعمل عن الناس نظرة صنع الكسر فتنة الإنساء كي تحيح. حتى نظرة فتنة تصنع الكسر وإذا قال تعيس عرض المرأة نعم عبوريا لأنه ما أثرع الناس إلى هوى المرأة رضاها أشهى من اللبن الجديد فأمياتها مجابة أبدا ولو كان الثمن الدين ولو كان الثمن الرحم ولو كان الثمن حتى الولد كما فعل سلطان العثمان ليسعى في رضا وهوى العثمان ورضا كانت عظم جندي واخترجوك ففي الحديث تقبل في سورة الشيطان وتقبل في سورة الشيطان ليست هي الشيطان فبعث بعض الناس من يقول على المرأة ما هي لا <تصفيق> الذي قال عن قرى انها الشيطان المجمع المسكون المنعقد في بعض البلاد الاوروبية سنة 320 بعد الميلاد انما قلتك بالتسورة الشيطان الشيطان المنعاقف في بعض الجلاد ويضع صورته عليها فتنة في يقول تجبر إذا الفتنة أصارها ماذا لا يمتح اللي قال تجبر ومع إدبارها تبقى الفتنة في الخلوز قال تهم مجموم أو قيل تهم مجموم والسم يبقى أصره ماذا أبدا يبقى أصره أبدا فضاقية هي الفتنة التي أفخفت أممًا وشعوبًا كما مضى ذكر بل إسرائيل وخبر يحيى عليه السلام بل يقول يحيى أو حسان بن عاطية ما أوثيت أمة القطر إلا من قبل نسائها ما ضاءت أمة إلا من قبل والنبي صلى الله عليه وسلم طرفاً من هذه الفتنة أو طرفًا ويقول سنفان من اهل النار لما راهما الصنف الاول مع اقوام الذين معهم السياف وعزبون البشر خبالة من هذه المقاعدة والنظير يرحق بما ذاته بالنظير فالله قال والصنف الثاني نساء كسيات عارية مائلات مملاة رؤوسهن كاسمك البخت المائلة لا يدخل الجنة ولا يجبنا الحمد تأمل الحديث واخد ثوائده الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين رجال اصحاب الاصوات الذين يوعدون البشر بين النام ان يتائلنا الى في اليوم لايس بل في النفير عن الثاني من اشتد عن الاول اما ما تعزب قلبه فما تنال منه تنال قصرا وشركا واما الاول فهو عزب بدنا وصوته لا يقول ماذا قلب الرجل والعقيدة بل ذلك ابن سيمية قال افعال ما بدنا جنة اليدستان في هند جي صبر. ما تترون شيئا من هذا الحيض. لكن يعزبون البدن فهؤلاء هم اهول ضررا على الامة لان هؤلاء كانوا فهم نفر قليل لكننا الصند الثان كثير كثير كثير نساء كثير عارية كاثية باعتبار مهتل وعارية باعتبار اخر ومن لباسها من الشفاء ومن الضيق بحيث لا يحقق اي نوع من العسك فهو ضيق يبرد المثال او شفاة يشف عن نفسها او خيلا كافيات عريات تصير جدا من البدن تدخشف اجزاء وهذا معنى كافيات عريات قال مائلات ما ما من ملاد يعني خيل عن طاعة الله مائلات عن طاعة الله او مائلات المشية والمساء حيل في هذا حتى ان بني اسرائيل هم او نساء بني اسرائيل اصحاب السفق في القعوب العالية اول من اخترع القعوب العالية هم نساء بني إسرائيل. فإذا طمعت كعبا عاليا تشير فإذا بها تتمايل وتتضحف في الشكية أو قيل مائلات مميلاك مائلات إلى الرجال مميلاك لرجال ولا يمتنع أن نحمل الحديث على كل المعالم مائل عن طاعة لا مائلة في الشكية مائل إلى الرجل مميلا له رؤوسه النه لأسلمة البخط المائلة رجيه تفدير عنها إلا أنها تنف شعرها من تحت كذا قال الزهري رحمه الله وكيف لو أدرك الزهري زمانا والجمل وإلاك من تحت خمالها سيبضي مائلا كثنم الجمل كيف لو أدرك الزهري نعرفت برنا كيف لو نفس في الطريقة سورة الجواري فرنسي لابس الزيقة بس محطة كده فوق دماغة يعني من باس إثبات اللي او ممكن لأسباب اخرى ان شعره ليس على المستوى المطلوب من الجنة والجمال اقرب ويسرح فيه ما يسرح من مخلوقات الله فاقفتوا عن الاعين حتى لا تذهب الطبخة كلها فقال ليه فأنت هي دي مسلمة ايضا على العدوية يا ابن هل ما عنها مسلم في, في الاسلام يا فرانت الجاي من بلاد المهضة والعري لا يتصور ان الملك المسلمة تحتال كل هذه الشيئة وعجب شيء انت ترى اليوم من تنتج مزبحة كمان الشيغ السعراء وماشى فقال نتالك عريات رسولنا كاسلمة البخط من قال لا يدخلنا الجنة ولا يجبنا بحاجة بينما مع الرجال حظ يغطر من يأتي في ظلوان الفتنة الأخصر على الرجال لأنها فتنة إرسال واستقبال إرسال ساكسيات عاريات قال ما إناس من الرجال إرسال استقبال هي الفتنة التي قال الله تعالى فيها إِنَّ كَيْدَكُنَّ عظيم. يعني للمرأة في هذه الفتنة من الكيد والمقر ما لا يصل أمامه رجال ولذلك موتك كيف تطرف مع هذا الكيد والمقر قال ربي أنت واحدك يا الله فتولى هذا الأمر وإلا لا تصرف عني كيدهن أصب إليه النواقب من الجاهل بيوجد النبي يوجد النبي كانت نعم النبي يعتصم وإلجأ إلى الله لكن لذلك إشارة منه أن هفتنا لا يصمد أمامها الرجال. ورزا قال ما رأيت إلا بالأقصاص عقد وليل أذهب لمدة الرجل الحامل من أحداثين من منك حداكم. ويدا لما تتأمل يا ان كيزة كن عظيم عمم لي عمم حتى لا يتواهم اخواننا قضية امرأة واحدة وانتهى بل موضوع بتاع امرأة العزيز وخلاص بكلمان كل كيزة هن عظيم بل المسألة لا تنتهي عند من عند امرأة العزيز امرأة العزيز مثال مضرور لكثير من النساء لهن شبه لامرأة العزيز تعال شوف كيز امرأة العزيز ورودت شو مراودة عملية طويلة جدا لا شيء أسماع المرأة اذا ففتمة المرأة فتمة طويلة ايه؟ النفس لكن منكم واحدة عليك رشوة كده هي فتمة المال. يحترم نفسك من شيء خلص مش هيفكر يرجع لك سنة. لكن المرأة فرق. الذوقت منها أسباب من شيلة والمكر فكاثر من في أسباب آخر وآخر وآخر وآخر ذلك الذي راودته كتبة طويلة الناس راودته كنتنا فيها حيلة ومقب المراودة كلمة فيها معنى حيلة ومقب والمقب تحسين تنظر لك بأسود نظام المشفقة بأسود نظام ناطحة أو بأسود المرأة المعوجة المشتاجة فأنت تدخل من باب الخير وإذا هو باب النار على الحقيقة إذا قلت رودت الناس تعمل حين في هذا النبي هو في بيتها من ستنة المعن لها قهرا وفي عجبا ضعفها وقدارها مع ضعفها كيما بخ حتى قال الشاعر يسرعنا يسرعنا ذا النبي حتى إذا لا حراك به وهن أضعف خلق الله يمشى. مخلوق الضعيف هذا يذكرني بالبرغوس يغلق الإنسان مرجعه وهو برغوس يجد رجل لا ينام ليلة كاملة بسبب دير. بسبب برغوس في عرب انت هل هذا؟ لداخل في الجرد برغوس هي عملة زي هذا البرغيس كبير مخلوق ضعيف مقتجم ولدى تعجب الشاعر من أمرين من ضعفها وقت داري وصرعن باللد حتى إذا لا حراك به وهن أبعروا على الله وغلّاقت الأبوال تعبين مع نفس أغناقة أغناقة يعني بأسيب واحد بدي غلّاقت يعني غصبور واخر واخر واخر واخر يعني انت تكون عطلت تلاتي ورا الباب من بدل امعان تين سيغل وقالت هيت لك يا صريح بعد أسود التلميح روادته في أسود صريح وموعظ هيت لك قال معاذ الله يعني لا تسلح مع الموعظ وبعد هذه الموعظة التي تحرك القلوب مع هذا الله يمره انه رب احسن مسوى اذكره بفضل ذا الجهد اذكره بالعاقبة انه لا يفلح الظالمين دي كلام افضل من كده يحرك القلوب ويخوتها ومع ذلك لا تنفئ واستبق البدء قبضة قميسهم نجري وليس المسألة تنتهي عند هذا يشب كمان بعد ذلك قالت إن لم في في في في في إلا إِنْ ما يَقَعَ الْمَعَامُرُهُ وبحضرة النساء فرنة طويلة النفس فرنة لا تعرف اليأس مع الغرار شكرا معلم إلا النساء أو عزام لا تستخدم أسلوبا آخر أسلوب التحكيع والقنهيب إلا ان تستجد يا يوسف راهبا فكيف تستجد ماذا؟ راهبا شوف الكيت بقى من عصارة عليه عشان ماذا؟ تبعف هذا الجانب يمكن يوسف تتأخذ من العزيزة جانبا ماذا؟ يرتقر به أو يستفر به. كذلك قالت له من أراد ما جزاء من أراد بأهل شفية نشوفوا اللقر ما قالتش للعزيز العزيز ايه الشيء ده من الضغط قالتوش من عزيزه او من اراده كذا عشان دماغي غالي ايه مخل ايه تسنوب وفكر في اهلم وهذا اسلوب من مكر نساء واجه لما داخل بيته كده نايل مره عمله فتك يا فتك في ايه شطار نفسي رائيه عشان تلاخر كله المنبخل شوف بعد الحطار النفلي الرئيب ده عشان الراجل طبعا بعد هذا يوشحن واخد ذلك فون شحن على امي فالتباجة جاء ومن ارادة بياهنك ما لكون شديد شو خوف بياهنك وان يتفضع ليك المثال انت وشرفت ايوه العزيز يعني العزيز دون شرفت شرفت ايوه العزيز ما ينطلو الا ان يزجن او عزبنا لان تشبت من عقوبانين خايفة للعزيز ايه لان على حريم السلطان جريمة فالتوفيج الام يوجد جريبة لها عقودة لها عقودة إلا الاعجاب اخلوا إلا عنه عشان تحرصنا اخلت حتى اتعانت عليه كمان بذليل معال وإلا تطرق عنه ماذا كي ذا غريب معشوب استطاعة منهية تحركت النسوة في هذا الاتجاه مع ان النسوة جايين ايه امرأة العزيز تراود ستاها عن نفسي قد شغفناها حظا ان نرى راعة في ضران مبين حتى انها جلبت بمكرها نشوى من بنات جنتها وصار الجميع عليها فقال يوسف اينا تصرف عن ماذا كيدهن اصبعوا اليهنن واكم من الجاهلين يا ويلة حقا يا ويلة وجل ما ومن هنا لا عجب أن تقول عنا البشرية تمارس نوعا من العداء للمرأة هنا كثير من الرجال ليه من الشكل من هذه فتنة وعينها السخرات يقول لك تساكني أسائي في بيت واحد خير من أن تساكني المرأة إيش معك لا هذا أهو ليه سقراط موضوع أيها الناس موضوع من المرأة بل يقولون من سبب سر الحكم اللي كان بيتانه وتكلم بها سقاته يا امرأة من العجبات التي كان يلقاها على ايه بل وتبتد اصابر التامن من احواء كمان لذلك هي سبب اغواء ادم وطبعا الله وسياد الحديث عنها حتى قالوا هي اكبر من اذن وشباة سقات بالشجرة ويقف عليها العصاصير فاذا اكلت من ثمرها فه مات شجر على ثمين وهذا تشبيه لانه الشيء الذي لابد منه كما ان الشجر لابد منها لمن من عصاصير والثمراتها لابد منها ولكن والروماني اعتقلين المرأة ما عندها شروح ولكن المرأة لا اوح لها لا اوح لها حتى ان قساوثة النظارة اكتمع في يومن الايام في مجمع مسكون سنة 2220 وسمى مجمع نقية عشان نقص للبشرية قضية خطيرة جدا اكتمع لها رجال الدين هل المرأة كائن حيث وخرج المجمع المسكون بستوى مؤذاء للمرأة الشيطان وصوته هو صحير او صحيح السعادين على الخارج شكو البشرية تعادي المرأة كل هذا العدال لفتنة المرأة لكن ما هذه نظرة الإسلام فأن الإسلام هو دين ماذا الوصفية وليس والاعتداد فإذا كانت طائعة في بيسها الذي قدواتها خديجة فهذا يقول الاسلام لوجل ضاعها في الخرص ضاعها في الخرص ننتقل الى مسألة اخرى في هذه الفتنة لا بد من جفر جملة حقائق ستتعلق لفتنة الله فالحقيقة الاولى الناس هي حقيقة الجمال هل الجمال هو ما ترى؟ والناس يرون في اليوم الواحد عشرات النساء كتنة بدعوى ما ماذا انها جميلة صدقوني الناس ما بي حقيقة الجمال ما بي حقيقة الجمال هذا؟ والمساحية هي التي طمعت هذا الجمال وما هو إلا غرور. وكان من واحدة من هؤلاء إذا عادت إلى بيسيا فغسلت وجهها لقد تقول إلا أعوذ بشلنات الله الكنات من شرمها أو تقول اللهم حوالينا لا على من مقرر فليس هذا جمالا على حقيقه، لما المساحية هي التي صنعت هذا والشيطان الذي ألقى على يجيها هذه الحكمة وحقيقة الجمال ليس الجمال الرجوع نعم وأنت تفسر هذا ترى الرجل يقول الناس عنه أنه قبيح ولكن إيمانه كسى وجهه ماذا جمالا كما قالت على سماهم وفي وجوههم من أثر ماذا شهود وقلت أرى وجلا في القديم رحمة الله تعالى عليه وكان أحد الذين يكاتفون من صلاة القضاء صلاة الفجر وهذه صلاة الصالحين هذا الرجل كان ثوادا سوادا شديدا ولكن ما كنت ترى في وجهه من مورا عجيبا فهذا النور هو نور الإيمان هذه حقيقة الجمال حقيقته أيها الناس هي جمال حقيقة الجمال أنه غالبا وتكاد تكون قاعدة أن الجمال يكون على حساب السلوك نظر الجميل غالبا ما تكون زواجد في الشر نعم زواجد نظر فهذا قوة هذا يتصد ماذا جماله والكبر ايو الناس في من حقيقة موجود او قد يكون الجمال ايضا على حساب شيء اخر هو على حساب مجنتها في البيت فتكاد الجميلة لا تخصن طهيا ولا ولا طبخا، لاما لا يمكن ان ترين جمال هاته في هذا وهذه كنت تكون قاعدة فئة الجميلة لا ترسم طرح ولا يكتب ولا طرح هذه حقيقة الجمال ولذا قال العامة في الكلام عن جمال حقيقة وجمال الروح وحقيقة اخرى والمرأة ذلك الكائن في ما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين هذه المرأة على الحقيقة نقصان دين ونقصان عقل كما قال صلى الله عليه وسلم ما رأيتم من ناقصات عقل ودين كأنه يشير كي تذنب هذه الرجل الحاسم مع نقصان عقلها ونقصان كيف لا يغلبها الرجل مع هذا النقصان سنتهجبه والهديمة تكون مرة فكيف والله تعالى يقول عن نقصان عهدها او من يمشأ في الشيئة وهو في الحصام غيره غير الدين. مش خير من دونه شوف الخصام غير مياه نجد المرأة غاضبة وعما لا تتوعد وعما لا تتعرفين كل هذا عن زي نعرف العربي كده اقولك يعني اذا غضبنا غضبة مبرية هتأكل حجاب الشمس او تخر الدم وهو قاعد مكانه فذلك غضب المرأة غضب ذلك العربي بعبار عن كلام. هتقنع هجاب الشمس او تخفر ميت او تخفر الدم لتسريق حاجة وانتهى الموضوع هم زي رب تضي العربية وهو في الخصام غير ان كل حمية هو بخمتين موضوع ويمكن تنهي عملية ماذا الخصام هذا الذي يتطوره الانسان خصاما مضيبا كعداء العرب ودولة اسرائيل المزيد وهذه الحقيقة الثانية حضورة الثالثة انهن خلقنا من دلع ايه اعود انهن يطلب استقامة المرأة هكذا واهد كيف تستخيم وهذه فتراتها خلقنا من دلع ايه وقال لكن زي أبت تخيمه كسر هذا مش حقوق لم تستطيع تتعامل مع هذا المخلوق على ما فيه منه بالعواج من بالعامة من في ذلك مثلا رائع لك صاحب صاحبك على ايه على ايه وهذا مثلا صحيح إذا لا تذهب مخيمة وفالنبي ينتظر ان المرأة في خارج لدي رجل معاك بالنفسه أولا ما تسمعش الكلام هي إمتى تسمع الكلام عشان تقبل النهاردة لا لا تسمع الكلام ولا تسمع الكلام مين في التاريخ عشان تسمع كلامة جديدة وإلا خلقنا من دون دنعين من دون دنعين أعودش رابعا مصيبة المرأة في الثانية دائما تقول هو لسان المرأة دائما هو كر المشكلة كر المشكلة من ان كانت ضعيف حقيقة عمر مو عبر عن ايه اي انسان ضعيف هذا دا عن يعرف ان حقيقة عمر عن ايه عن لسانه ان كان ها و هاعمل من مش هارف ايه اعرف عند عند هذه الكريمات والعم له المسأل الله اي والله الدنيا على ايه عالم ما بتش وحارقه فان زيت في لعب مش محتاجه مصادر تملك المراه يا اماره النساء والمشكله في المراه دائما في حتى نجم البيت النبوي لم يخلوا الامر بشيء من هذا كون ولا تتكلم قلنا بحق الرسول يا ام المؤمنين رضي الله عنك يتمون هذه دائما مشيدة مرة، لذلك اعلم ان هذا المخلوق الفتنة لن ابدا أبدا في شيء ثاني، واضح. ولا يدبرك ما يضره تسمع من كلام. ما يدبرك لأن هذا الكلام عنك ما يقوله عن أجاب الله الذكريش. وحقيقة هذه الفتنة ايضا اخوة الاسلام انه هن سوا وهي هن سوا انك اذا رأى رجل فعجبته فاعجبته ينفسه ما وكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام رحيم في الاخر فليأتي اهله فانه عندها التي عندها اذا مفيش مرق بين ماذا بين هذه وتمي صمت واحد. إذا فلماذا هذه الفتنة؟ لماذا هذه الفتنة؟ بماذا تزيد عهدي عن تمي؟ ومال الأمر في نهاية الوداع؟ وهي شاه كما أصلف الشيم الشعر يوما من البار اليند. فإذا الإنسان لماذا هذه كدنة مستعرة إلى هذا الحد يسقط فيها رجال والأمر في مآله ينتهي لشيره واحد كما قال صلى الله عليه وسلم فإنها من ذا الذي وهذه حقيقة أخرى وحقيقة أخرى الناس قال صلى الله عليه وسلم دينينا دينينا يعني ليس الأمر على ما ترى وإنما حقيقته وراء هذه الزينة وليس وراء الزينة إلا القطع والجمال الصبيعي لا احتاج إلى زينة فانتقوا زينة المرأة في إيمانها وانتقوا زينة المرأة في تقواها لعملها كما قال تعالى وَتَزَيَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ولكن الله حذّد إليكم الغيمان وماذا وزينه حياتكم الحقيقة السابعة حواء مظلومه إنك حواء اللي خرجتنا من الجنة مين أمنك إن انت كنت داخل الجنة عشان تدخل الجنة أصلا من أعلمي جايل في الأرض خلوصا يبقى من غير آدم من غير حواء كنت هنا تنزل بوعد الله الأوض حوال علاقتنا بالموضوع اما الله قال فاعزن لهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه الشيطان لحواء الناس انها امكم امكم وزوج ادم عليه السلام وهذه الحقيقة الثانية صور المذيئة وهذا هو المطلب الثالث وإن كانت سجنة لكن لا تعدم هذه السجنة من صور المذيئة في التاريخ صور السمود ونساء السمود القوى وعمر بالمثال أولا برجلنا نبي حتى لا يقول قائر حيب نبيه مش ما فينه الأنبياء خالد وما لا شيء إلا لقبا لا هو لي تسمى وهو لقب تاريخي بقي له لقبا زفر قصته الشيئ كم جانس وهو ذلك رجل باعي يتجوز الذي يهدى من الجمال وحس القرى يسعى في التوقات على نقمة وكسبه فدعت الله يوما من الزهر للبيع والشراء، فلما دخلوا يبيع أغلقت الباب دونك وقالت إلا أنت فعل وتشتبك في الناس والناس يصدقون وما أفرع الناس لماذا إلى السهمة بل الإنسان ولي عينهما لم ترى ويسمع وزنهما لم ترى وانك دهنا شوفته هو بيمد ييده علينا دهنا شوفته مش عارفه ودي الله كذا وسمعته ودي الله كذا والناس في بارك للأسف المؤخد وكل فتنة بشهادة الزرهات وخالق البائع المتدون من يرصر البائع على لو طاح بائع متجول في مليون رجل ما اراثه رجل بينما لينادت امرأة على عشرة من الرجال ان اراثها احد عشرة ولا تدري من اين جاء هذا الواحد وما افرع الناس لهذه الاشتراك والله انا اصل في مره لقد سمعت صراخ امرأة من الطابس الثاني رجل امرأة الصرح صراخا يعني يستثير نخوة في قلوب الرجال فلما صعدنا فاذا بالغير يرقلها بقدم من ذي لكن هي وهي نكتنا والغضل في نظر الناس هو ماذا هو ذلك ابو جهل وطبي او ابو لهب الذي يعذب مثل سمية ولكن لو سميت ما قال سمية هذا الزمان قالت كلمة والله ليس دونها الا السيش كلمة لا يصهرها إلا ماذا إلا الدم كما قال الشاعر لا يسلم الشرط الرافيع من الأذى حتى يراق على جوالدي ماذا الدم وهكذا المطر هكذا المطر فتفعلت لتجهك شاكية باكير فإياك أن تغلقك بدمائك فإنها دنيا كما في الشيء والتنساح يبتف ريكته بعد اكلها لذلك لما يفتح بمهما ذهر واسعا فبذلك يحرق الغدد الزمعية فتدمع والناس يقولون انه يبتف ريكته وما يبتيها لأنها دموع كذلك فنعود فخالد المكي ابركت المرأة دونه الباب وقالت لخالد وايلا والناس يصدقون ولا يوجد وهذه تهمة عند الناس براءتها ماذا براءتها الزمن لن تسلم من القلبي فسيقول بك فتك ماذا فتك الأسد بفريسك فانظر عنه لكن الله يقول ومن يبقى الله يجعل له خجب ما يفرق ربه وحده في هذه الحكم وربي لا يغل وعسى كله خذها لي وإلا فلماذا نعبد ولا نعبد غيره نعبد غيره انتجهوهم لا يسمعون دعاء أضراش ولو سمعوا ما لكم فاشل عاجز ضعيف ولكن إلهنا الذي نعبد ليس كمش في وهو السماء التونس يقول ويجيب اما يجيب المضطرة اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض اتدخل لهذا اليوم ومن عبد ربه في الوخاء وعرفه في الشدة فلا يركم لذلك نافذ وإنما يده سبحانه وتعالى الحامية وإنما شبه وكلأه ورعايته فهدي خالقه ومن يعطاكم بالله فقد هدي إلى براء مستخدم فإن كانت المرأة تستعين بكل أدوات المكر والخيلة فرب العالمين يغطي خالدا من الخيلة وهو الذي قال في كتابه الكريم سبحانه انهم يكيدون انك كيبا و اكيدك فاين كيبك يا يرمى اخمعي قال هذا الامر لا يكون الا بعد تهيئ هذا امر يحتاج ماذا ظهر الى فعلته هذا الحمام ادخل فتعيئ كيف نشيت فذكر خالد فالى ماذا هديا وقضى حاجته ثم اخذ عذرته فلا اخذ بها وجهه وسياده فخرج عليها هذا. فاشمازت المرأة منه وانفته وطردته فخرج منهمها ناجيا وان تلوثت فياده وكما تلوثت وغوثة السياد او قضارة السياد تهرى قليل من الماء لكن اذا ذمت القيض فنوضانه فخرج فكان اذا مشى في التوقات يشمي ماذا من رائحة المسك ولس عجب فرب العالمين يجعل من ذلك دليلا ويجعل على ذلك ابي الله فعرك بماذا من حتى لما مات كانوا يذهبون الى قبره من القبر رائحة المسك وحسبك ان ذكره يرحى ادى اليدك ليكون للشباب لا يفعل احده وخالب المسكين لخدوة ومفاصلة واما الثاني في يوسف والكلام مع يوسف عليه السلام يخير وما امتع وما امتع هذا الكلام الذي عردته المرأة على ما عردته ونظر كيف كانت الجهة الاول هو الشاب العزب ولكن كان لهم من زوجة يتفرى بها ويقضي حاجته عندها لانتهت المشكلة ولكن زوجة هناك وداع الشباب ماذا؟ يدعوه داع الشباب يدعوه وما ركب فيه من الميت ثانيا انه شاد وتلك اخر وعند الشد قبره وعند الشد ميت ميت ثالثا هي الداعية هو ما طلبه وفي ذلك عز هي شد هي التي ارادها وهي التي طلبها رابعا انها استعانت بأدوات المقر والشيل عليه، وهذا مما يسكت ماذا عذراه مرة احضر خامسا انها توعد وعن جاء ولئن لم يفعل ما امره لا يسجمن ولا يكون من الصغرين وتلك اخر شابسا انه اجنبج في بلدها ودارها والاسبابين يدروا على ما لا من يدروا صاحب البلد لاما الغريب يدروا على المهار لانه لا احد واحد سابعا ان المرأة يوش منها الدخونة جميلة والجمال قريم المنظر. ان شاء الله اجزاءاته مواعف مجابه ايه المنصده ايه انه اللي بقولك تشتوله حسرت المنظر هقولك تشتوله تجيبك ديوتك بس هالا معقولة وهذا مطلوب لكن ليه حسبت المنظر انا مش فاهم وليه سكتيرة انا مش فاهم ليه سكتيرة بدرجة ان في مرة واحد صديق ليه بيجي بتكلم في مرة رجيزة سهجي عني بيعطي شركات فرد علي يعني صوت كده فاولا حضرتك ودرجة ليه هو خلاص كل سكتيرة قاله انا بيستجيلهاني معك كان حتى الرجل سكتير تلع بيك شبك والآخ الشاعر من الكلام تشوفه سبحان الله لك ان تكون جميلا الجمعة اليك العزيز والفراعين كما يحكى في العطاقين كانت المرأة اليك اهل جميلا يشوفه من البيت ومشارك في البصرة الذي خلب السحرة عقول اثنين من اباطلة روما الكبار مارك انتونيو ومن قبل يعني شفت ثاني اسمه اللي خيطر قبل ماركه عندو وكادت أن دفع هذه فعل مع السفيره فنه احتياط له المهم يعني انجي ان تكون جميله لمصيبه اخرى المصيبه السابعة ان المره ولا الثامنه من المره لم سيسمع في تراودته ثامنة او التاسعة ان المرأة هيئة الاسباب وغلقة الابواب يعني لا يخشى ان يتمع بي احد وثامنة تاسعة ان زوجها لن يظهر غيره يعني ممكن الرجل يرد عن المرأة ماذا ما يكون من غيره من زوجها عليها ممكن هذا يا وممكن هذا يرد المرأة نبكها تجد من الاسم الخلف تجه ماذا غيره لكن ليس عند الجلد غيره يصيب عاشرا يدخل ويخرج فالمجألة فيها ايه لا امر حاجي يخرج عليه ان لا دايدا من تطريب وددين يصيب الحالي عاشرا ان النشو جميعا دعينه كمان لنفس الموضوع وتصوى باعش في داخل مجلس نسائي يجمع اولئك النساء مجلس نسائي يجمع اولئك النساء شو بقى المجال في النساء ايه من كل جنو من كل اتجاه يوسف عليه السلام اتجاه يقول معاذ الله انه ربي احسن مسلاه لا لايشع ظالمونه ثم ماذا استدخى الباب يخرج ما إلا إلا ثم ماذا يقول إلا تصرف عني سيدة ثم ماذا رب السجن وحظه لي مما كان السمن إن جاء من هذه سجن السجن يقضي فيه أبهى وأجمل سني ما 12 سنة غالية من عمر بل هي أي سن سن الشباب وسن النسعة رأيك كيف هذه الترموة ولكن في الطريق شاقفون ايضا المؤذن الذي سبق ذكره وامرأة العزيز ايضا والسلطان عثمان والثاني سمى وهذا اهم الكريم لان الفتنة نعيشها ولا المدخل النظرة وإياك انت المدخل السهم الذي يصيب القلوب ولولا لم النظرة الا ان عثرها في القلب داعي والصورة الطبع في الزهد فتحضر على ذهب الإنسان فتكسد عليه حياة والشافعي يقول في شعره الذي يتمثل بالناس وإن كان في نسبة النظر لما نظر إلى ساق من بالخطأ فلم يحفظ ولم يتذكر فقال شكوكي لا وفيع في أحضي فعرشدني إلى ترك المعاطي وأخبرني بأن العلم نور ومور الله لا يتبعي وهي الباب ويكون أن يصد الإنسان الباب لأنه ما ينبغي أن يعرض نفسه من ما لا يفوق ومن الناس من يشتهون يقول وما نظرة سيعرض نفسه للبلاء. ما لا يفوق وما لا يقدر على ذلك فالتباء من النظر. وثانيا أيها الإنسان الهم والشغل شاء لك أثاني هواه من قبل أن أعرف الهواه فصادف قلبا خاليا كثمك صارت قلبا ماذا خاليا قلبك وعاء إنه هم وشغلة 200 مئة لم يتزوج عاش عمره للحلم وفي هم هذه العقيدة كيف سيعلمها الناس وفي هم كيف سيواجد فرق الضل المنحيطة من معتزن وجاملية و... وصوصية ورافضة والشيعة عاش عمره في هذا ومن العلم من نفيه تدوج بمام عحمد نفيه حتى تزوج قريبا من الاردائي الشيخ الشنقيفي ايضا قل يعني لما كده لأت نفسك يوم من عام بفكر الله فانا ما اتجوز بالشيء ايه خلوك فيها ايه فيها هم خلوك فيها ايه فيها هم فاجعل نفسك شغلة من عبدها وياك ان تكون شارعة لان الفراغ قد كان بل الفراغ الاصل في نعم الفراغ اصل ايه اصل في والإنسان يدل في الهم حتى يهمني أمر ما ذكره نفسه وقد من أهل العلم من كان في هم العلم حتى ينفى أهل وأهله وهو في شغلة العلم بل بلغ همه جذب لثيمية بالعلم منذ دخل الخلاء فقال يا وهو في الخلاء بهم العبد فهذا هو الذعر النافع اين هم قلبك ويشغل عبدا ثالثا الذكر والذكر في اسم الله كما جاء في الحديث حديث يحيى الشهير كما لرجل طلبه العدو صراعا ودخل عثمان بن عفان حصينا الذكر. لأن هذه الفتنة مكمنها القلب والقلب يضعف وقوة القلب في الذكر ذاهبه الذكر قال تعالى <تصفيق> ألا بذكر الله تطمئني من قلوب تتزودي فإن خير الذاهب ماذا خامسا الزواج وقالها اغضل البطر واحسن القرش وقد يسأل الشباب يقول اين اين قلت البصر البطر على حلم في هذا الزمان من الفتنة الذي وصلت الى ما يسمى بالنكر جددا الى اللاجب وان كنت الهم امنا ففي قلوبنا هموم ولكن لا تسعى ما ذاكت او قلب فنجعل من الهموم متوقله الهموم ذكرت الهم ورح عندنا من الهموم قلت الذكر فقلنا امين امين امين ومن داقنا تقول ما قال الله تعالى اله ذكر الله فاطمئن القلوب والذكر والشكم الحقيب ولكن تقول الزواج كمن يؤمن على ما مروريش ونحن في الزمن الذي يتعلم ام امك تقول ما تقول لانك زوج فالطبيع ان نقول الان لك في الزواج تحديدة عمرية فانت تتكلم من الزمن السابق أيما كان الزواج وعيدكم ماذا ما. انما هي بضعة طريق ومن قبلك لا ألوف ومئات للأخير أما نحن الشباب فأول قطوة في الزواج عشرات الندوث يشك اليوم بند مرء في الزواج شباب ويقضى الرجل إلا يزوج ابنته للزهر لما في الزواج نستقل للشباب وهذا أول بنده بل هذا أول السؤال ان حمله الشباب مع مواضع هذا العصر واتجاه عام حتى الرجل الطيب البسيط اليوم صارت له مطالب في الزواج يقارب المطالب الثري الجديد والكل يريد ان يزوج ابنته بما ذهب بشرفه ومهر وكاف وعرس اينما كانت الطالب الذي يعدين زوج بنت كبيره لما طلع عليه شدة دماغيه اللي بسميه الشحنه مش ه... انا مش عايزين خالص بس في تخليق مش حاله بسم الله الحك الذاب وما هو الا الصدراج الشاب يخش عند الجواهري يلاقي الخطه ايه معده سنه ايه رايك في الصداع ده يا بابا طب معلش ده كمان عشان مش عارف ليه حتى دخل في الشبكه دي بلود عجيبه جدا واختها جايه ومش عارف مين جاي معاه وكل ذا على حساب منه الزجور فما حينة الشباب مع هذا والله شيء أن تجد من ازوجك أن تجد من ازوجك على تيدك الذي أن تتبقى. نعم والله لكي ولكن اخص بالله فقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم هو يضع في يدك الامان ويضع في رأسك الحل حل لبعضلة هذا الزمان من نفقات الزوج فقال لك ثلاثة حق عن الله عونه حق النافع يريد الاكتشاف او يريد العباد هذا هو الشرع توجه بقلبك ولا تتوجه بجددك ولكن تتوجه بقلبك الى من الى ربك ان من فقال انك تريد ما نفسك الى عفاق اختب ربك والذي قلت لك قبل قليل الله لا ماذا ما نعم تاخد ربك تريد العذاب وقال لك النبي صلى الله عليه وسلم على الله عظمه هذا الظناء وهذا هو الطابق بل هذا كله هذا اقول وثادسا او خامسا هذه الشتنة ايها الله هذه الشتنة واقول خامسا أفرضاه لأمك لأختك لعمتك لخالتك لما جاءه الشاب مسؤولا وقال الزنبي رسول الله إيه ذلك؟ ولهذه المشكلة بينهما شاب جاء مسؤولا يريد والذي يظهر من قلب الزنبي أن الأمور مرسدة معزة جاء الشاب وهو يريد الإذن لأن المدينة ملأ خلدة خلدة جاء الى رسول الله أنزل كيف تعامل رسول مع هذه المشي؟ لأن اليوم الثالث نتعامل مع المشاكل بأسلوب عجيب بأسلوب عظيم. وليس عندنا إلا هو لحل له المشاكل دي الثقافة الأمريكية التي يحلونا بها مشاكل العالم الثقافة لم يؤيد منه يتخلقوا في قرية يبعثونه النجيش وترقى بعض سريح لشان يقلوا المشكلة فأين صوت العقل فالنبي بايت يتعامل معه نجيش ملا ماليش خضره عمر اربطت اينه اربطت مخلة كده في فريقات النبيلة ماذا يقول هذا وعمر ينتظر الاجبه ده عمر عند السيف اصبح لالساوه سايف عمر صوته او صوت عمر صوته وعمر دائما كده ما ازاي اعبر بعينة. ما يا عمر وقضدوا في شجرة اجعلوا مثالا للناس ابدنا اننا نجيبه بالذيئة والمعهود الجواب العقلي الفلسفي العجيب الله ما اعظم هذا المؤمن والله صلى الله عليه وقت شوف المشكلة عمنا ازاي تصور كده لو رغم المشكلة جاءت بالأسفة بلاش المشكلة لابنا جاء لك هدوية ما حتى من منه بيضة التنام عشان كنت عايزة نتحك ماذا على الاجيب ان الاجيب وكذا. وياتجا وياتجا اللي بتعمل ايدينا اصبح من عقوله ويجي فحافة عديدة جدا لحال المشكلات شكو الاجيب هذا الاشيب فالؤثر دا هو اللي اللي. ما ارضاه المنزل. انه كذلك الناس اترضاه لاختف قال لا قال وكذلك الناس اترضاه لعمتك لخالتك الى اخر ما عد له النبي سلمه الله وقال فيقول فاختش من عنده وليس ابغض الى خلب من الهنزل. انتهى المنزل. وكانها في المشكلة بهذه الكلمات العاقلة منهم الله ونسلم وكان ذلك الدواء هذه الفتنة المستعرة التي أكلت قلب ذلك الشد التقي المسلم يبقى كذا يمكن أن نتعامل مع هذه الشكلة قبل أن ندخل في هذه الفتنة حطوة تركى أحداً أي شخص من أمك تذكر زيجتك تذكر خالتك حمتك لان هذه تبن حقيقتها زين وزين من استوفى فانظر وقدم في مصر. وربنا عدل سبحانه لأظلم الناس مثقالة اصح وهذا ثابتا اخوة الاسلام وبهذا يمثل الحديث. مع هذه الفتنة الثانية والسبب الثالث من أسباب شروب جيدة ومن الزكاة على وهي المرأة الله تعالى يجمعنا على خير كما تبهروا ان شاء الله تعالى بعد شهر حديث ان الله يخلط من الجنة ناسا هذا الحديث لا يخلط لا يخلق من النار الناسا هذا الحديث لا يخلق هو حديث شايد انما تطورك ان الله تعالى يخلق من الجنة الناس اما النار سيضع فيها هذا قدمه فتقول قتل قتل قدم ثلاثة حملة العرش ابن الثمانية ابن عدريس ماتا ولكن رفع مكان عاليه اللي هو لما وجده النبي صلى الله في السماء الرابعة في رحلة الإسراء سمعهم هذا المسلم الأزام عند نومينه بشرة بالرفعة في الحياة في الدنيا والشرف لا يجب يخاطب أن يرى محبوبته المتقدة متى تمت الخطبة وهو اجنبي فتعامل معنا هذا الاصل ولا اخذ اخوة الاسلام ما يقول من هذا الاختلاف يحل الخصبة لانه لا يجلس اولا هي اجنبية وثانثا يؤدي الى فتنين والله مجد حال. النظار السن الذين يكون في اخر الصف لعجر المرض رب العالمين يكتب لهم اجر التفكير ولا اقالوا ان يكتب لهم اجر الصف الاول ان شاء الله نعم وان لأنه أغلقت الأبواب المؤدية للمدقق، والقاط غالبا ما يفتح أبواب على أبواب على أبواب. هناك.. أنا من الله أن أقول أنا من من من الله أن أقول من أ هذا ممكن شرط هذا ممكن لا أحب أن يعمل مثل في المراسل السياحية مما فيها من مكسدني شديدة جدا لا يقل عليها قليلا والعرزاق مبنوها أخي سيوم أسأل الله أن يرغب أخير الاسلام ولكن ما أعطيها لها المرأة وانها عزمة وشكنا في كل الشتن كمع نصيحاتهم حتى لا نضعص يوم قلت ولكن طبعا ما اخفض كل المرأة وانا اخفضت المرأة في, في هذا الامر هل اخفضت الهي هذا اليوم انما انا اخفضت المرأة جتنة هي العاليات الكافيات المائلات المميلاد وانا تزينينا الطائعة انك خدوة وصحيدة حديدة رضي الله وانا عائشة فهذه امي هذه اختي هذه ابنتي هذه الجيجة فيه. الله تعالى يهدي النساء الى احسن الاحلاق والاقوال والاقوال وان يعطي من الرجال بهذه التفريس بحيان لا بأس بالتحية التي تكون بين المسلم وغير المسلم اما ذات بعلمون التحية اما السلام في المبادئ بالسلام تفين عن الفرائض لكن هل يبعين تحية اخرى غير السلام اما ان تستشير في امور العمل فلا ماذا فالنبي صلى الله عليه وسلم استعانى بعبدالله ابن غريقه وكان كافرا من محركا في رحلة في الهجرة الله تعالى المستعان اطباع تعالى يقول لا ينهق بالله عن النبي مع المقاتلين ولا تخرجوك من دياركم عن تبرع ولا باس انكم تريدوا بشيء كما لو اعطيته مشروبا مما ساب يذ في العمل فيما بينكما من هذا فهذا لدى هذا لا باس به وهذه فرصه غاديه ان ترى هذا رجل محاسن هذا الدين واخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيك ما علم النبي صلى الله عليه وسلم بشد شه ما مشركا او ساب لا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان فرضا غريضا معه بل كان صلى الله عليه وسلم رحيما طريقا يدعوه بالله للحسن بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبجر إليه من معروف فتأملت هذا هو ضرح موت نادره الخميز المجلد عبادة ضحمن و القائم فانما اخر درس ان شاء الله تعالى قبل السفر هو درس الغد في المسجد دي امورين لصفة الندم شرس شفاة الاعتصام المسجد المعنى بخارى فهذا اخر درس قبل السفر ان شاء الله تعالى بتعود الدرس مع اول شهر المحرم بإذن الله تعالى فاول اثنين من شهر المحرم من دخلها هنا بإذن الله سبحانه وتعالى وصل الله هنا Menee, että hän on kunnioittanut